بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير قرشيد دمشقي رحمه الله تعالى وغفر له نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين وفي الدرس التاسع وسبعين بعد المئة وعند قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال رحمه الله وقد روى ابن جبير عن ابن عباس في قوله من استطاع إليه سبيلا قال من ملك ثلاثمائة درهم فقد استطاع إليه سبيلا وعن أكرمة مولاه أنه قال السبيل الصحة ورواه وكيع ابن جراح عن ابي جناب يعني الكلبية عن يعني الكلبيه عن الضحاك ابن مزاحم عن ابن عباس قال وقال اعد وقال الامام او قال احمد رويته حدثنا من أول هنا نعم وقال أحمد, وقال أحمد أيضا حدثنا أبو معاوية حدثنا الحسن بن عمر الفقيمي عن مهران بن أبي صفوان عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل ورواه أبو داود عن مسدد عن أبي معاوية الضرير به وقد رواه ابن جبير الحمد لله والسلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم أما بعد من أراد الحج فليتعجل تكلم عليه عندكم الشيخ الألباني قال الشيخ مقبل هذا الحديث فيه صفوان مهران أبي صفوان هذا هو مجهول انظر مهران حمزة موجود مهران أبي صفوان هذا لأنه المعروف أن الخلاف قوي جدا في هذا الحج على التراخي أم على الفور ولو كان الحديث هذا صحيحا لكان فاصلا في المسألة من أراد الحج فليتعجل وإن كان الصواب أن الحج واجب على الفور لكن بقي أن كثير من العلم يقولون بأن الحج على التراخي وأن الإنسان لو ملك ما يستطيع به أن يحج من المال مع القدرة البدنية لا يأثر من كان الصواب أنه على الفور وأجاب ابن القيم رحمه الله في الزاد زاد المعاد عن تأخير النبي عليه الصلاة والسلام للحج في آخر عام من حياته لسببي الأول أن العام التاسع كان يسمى بعام الوفود لكثرة من وفد على النبي عليه الصلاة والسلام من الكفار ليدعوه من الإسلام الثاني الذي من أجله أخر النبي عليه السلام الحج هو وجود الأصنام فتحرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجودها عند الكعبة وعند الصفا والمروة فأرسل الصديقة رضي الله عنه في العام التاسع وكان في الحج وتهر الكعبة وتهر البيت الحرام من الأصنام ثم حج النبي عليه السلام في العام القابل الذي بعده العام العاشر وهذا جواب سديد جدا من ابن رحمه الله في تأخير النبي عليه الصلاة والله يقول لا يفعكون على الفور ويؤخرك الرسول عليه الصلاة والسلام نعم نعم نعم أبو نعم نعم صفوان يكنى أبو صفوان نعم في قلمة أكرم انا في جد كوفي... كوفي مجهول امم رحمه الله وقد روى ابن جبير عن ابن عبداس في قوله من استضاء اليه سبيلا قال من ملك ثلاثمائة درهم فقد صدع إليه سبيلا قال شيخنا سلمه الله ان صح هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما فهو يختلف باختلاف الأزمان انتهى كلامه فهذا الثلاثمائة درهم الآن تسوي كم تقريبا أقل ثلاث ألاف أو دون الثلاث ألاف والثلاث ألاف الآن هل ممكن يحج الإنسان من مثلا مثلا بثلاث ألاف فقط ها؟ لو حج ماشيا حتى لا تكفي ولو حج على بعير لا تكفي الآن الحج يكلف حوالي خمسين من أربعين إلى خمسين ألف فقول ابن عباس هل إن عنه رضي الله عنه هو معمول على حسب الزمان حسب الزمان نعم وليس أن كل من ملك ثلاثمائة درهم فقد وجب عليه الحج وإلا الآن قد ينفق الإنسان في بيته هذه الثلاثمائة درهم أصلا كيف يجب عليه الحج نعم نعم أي حديث أنظر في تراجعات الألبانية اكرم هنا كتب الالباني لانه تراجع في السنه في صحيح ابي داود يوجد هنا هذا الكتاب اقرا نعم كتاب ايه إلا أن نرد كلام الشيخ نفسه صحيح سنة أبي دول عندنا في المكتبة هنا؟ انظر صحيح سنة عندك هل الشيخ الألباني؟ نعم مصر غيب؟ اللي معه الجهاز الشامل مصر اللي بغيب؟ نعم <تصفيق> لولا هه خالص صحيح في المسند <تصفيق> عجيب لو صحا ف... هذا هذا دليل قوي لمن قال بان الحج على الفوز نعم هذا من الم... هذا كتاب الشيخ محمد هذا من التفسير معك نعم انظر المسند بتحقيق احمد شاكر صحيح, صحيح ولا وعندك يا احمد السماء كيف عجيب طب هاته صحيحة كلا السلسلة الصحيحة فيه جهالة كوفي مجهول من الرابعة مهران أبو صفو نعم مم. عندك تراجعات الألبان انظر هل تراجع الشيخ لا يوجد نعم. لو صحها ف... لكن يبقى هذه الجهالة لا بد ترفع نهران أبو صفوان مجهول من الرابع كوفي نعم نعم قال رحمه الله وعن عتريمة مولاه أنه قال السبيل الصحة وروا واقع بن جراح عن أبي جناب يعني الكلبية عن, عن الضحاك بمزاحم عن ابن عباس قال من استضاع إليه سبيلا قال الزاد والبعير وقوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قال ابن عباس ومجاهد قال رحمه الله وعليه كلمه مولاه انه قال السبيل الصحه وروى وكيع بن الجراح عن عن ابي جناب يعني كلبيه جناد نعم وكيع حسن المشكل حسن مره, حسن مرة ضعيف. صحيح مم. نعم طيب. نعم. عن أبي جناب يعني الكلبية عن الضحاك بن مزاح عن ابن عباس قال من استطاع إليه سبيلا قال الزاد والبعير وقوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد أي ومن جحد فريضة الحج فقد كفر والله غني عنه وقال سعيد قال شيخنا وكذا من جحده أي أمر معلوم من الدين بالضرورة أما من لم يجحد الحجة والزكاة فلا يكفر في أصح قولي العلماء وأما الصلاة فإنه يكفر بتركها جاحدا أو متكاسلا في أصح قولي العلماء انتهى كلامه <تصفيق> أخذ نقل شيخ الإسلام رحمه الله في فتوى روايات على الإمام أحمد رحمه الله ومنها أن من ترك أحد أركان الإسلام الخمسة يكفر بذلك وإن كان القول الراجح أنه لا يكفر أحد أركان الإسلام الأربعة دون الشهادتين وإن كان الراجح أنه إذا ترك الزكاة أو الصوم أو الحج لا يكفر لكنه على خطر عظيم الله لأنه في الزكاة مثال التي هي أعظم أركام بعد الشهادتين والصلاة في رواية لعلها عند مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام في تالك, في تالك الزكاة ثم يرى سبيله إلى الجنة أو إلى النار وهذا لا يقال في حق الكافر لأن سبيل الكافر ليس له إلا سبيل واحد وهو النار مخلدا فيه فكونه عليه الصلاة والسلام ثم يرى سبيله إلى الجنة أو إلى النار يدل على أنه ليس بكافر نعم ولكنه على خطر عظيم تارك الزكاة تكاسلا على خطر عظيم والذين قاتلهم الصديق رضي الله عنه بعضهم مرتد قالوا لا زكاة بعد محمد عليه الصلاة والسلام لا يوجد زكاة لا يقاتل قتال ردة وطائفة أخرى منعت الزكاة شحا وبخلا وكان لهم شوكة فهولاء يقاتلهم السلطان أما إن ترك شخص أو شخصية شخصان أو ثلاثة وليس لهم شوكة فإنهم تأخذ منهم عنوى يعني رغما عنه دون قتال أما إن كان لهم شوكة وقوة فإنهم يقاتلون ليس قتال ردة وإنما قتال طائفة ممتنعة عن أحد شعائل الإسلام الظاهرة أما إن جحدوها فإنهم يقاتلون قتال وفيهم قول الصديق رضي الله عنه الصحيح والله لو منعونه عناقا وهي صغار والمعز وفي رواية عقالا وهو الحبل الذي ينقاد به البعير كانوا أدونها النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها فعلى حسب إن كان منعها جحدا فهذا كفر وإن كان منعها كثلا فهذه معصية عظيمة وعلى خطر عظيم نعم على سبيل ماذا لا أهل العلم يقول أن هذا لا يقال في الكافر لا يقال هذا في الكافر حتى لو دخل النار دخول غير مخلد ليس مخلد أما الأحاديث في تارك الصلاة فالأحاديث فيه قوية فيه وإن كان الخلاف فيه بين السلف معتبر بل جمهور الفقهاء على عدم كفر تارك الصلاة مالك وصح وصحة عن ومخدم في مذب الشافعي وأبو حنفا كلهم على العمل أما لمام أحمد فقال بكفر تارك الصلاة ولو تكاسل ثم تنازعوا بما يكفر القائلون بكفره تنازعوا بما يكفر هل بيز... ترك الصلاة ثلاثة أيام أم يوم وليلة خمس صلوات أم بصلاة واحدة تنازعوا في ذلك أم بثلاث صلوات كل هذه أقوال التي نعم قال رحمه الله وقال سعيد بن منصور عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن إكرمة قال عن ابن أبي نجيح عن إكرمة قال لما نزلت ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه قال اليهود فنحن مسلمون قال الله عز وجل قال الله عز وجل فاخسمهم فحجهم قال لما نزلت قال لما نزلت ومن يبت غير الإسلام دينا فلن يقبل منه قالت اليهود فنحن مسلمون قال الله عز وجل فخصمهم فخصمهم فخصمهم فخصمهم, فخصمهم فحج فحجهم فحجهم نعم حسنهم صحيحة يعني ماذا قال عن الرجل المجهول هل رفعة هذه الجهلة هذا الرجل غير مذكور في ابن ماجه أقرأ سنة ابن ماجه عن إيه ابن عمر أنظر عن فضيل بن عمر يا حمزه نعم, في نعم. نعم. نعم. و... لعل الشيخ حسن بهذه الطرق لانه حسن بهذه الطرق نعم قال لما نزلت ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه قالت اليهود فنحن مسلمون قال الله عز وجل فاخسمهم فحجهم يعني فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض على المسلمين حج البيت من استطاع إليه سبيلا فقالوا لم يكتب علينا وأبوا أن يحجوا قال الله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وروى ابن ابي نجيح عن مجاهد المرسل لم يدرك وصول عليه الصلاه والسلام والمرسل اقصى الضيف قال رحمه الله وروى ابن وروى ابن عن مجاهد النحوه وقال ابو بكر بن مردويه حدثنا عبد الله بن جعفر قال اخبرنا اسماعيل بن عبد الله بن مسعود قال اخبرنا مسلم بن ابراهيم وشاذ ابن فياض قال أخبرنا هلال, هلال أبو هاشم الخرساني قال أخبرنا أبو إسحاق الهمداني قال أخبرنا أبو إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي رضي الله عنه والحارث هو الأعوى الكذاب نعم عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة ولم, ولم يحج بيت الله فلا يضره مات يهوديا أو نصرانيا ذلك بأن الله قال ولله على الناس حج البيت من استضاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ورواه ابن جاريذ هذا عن علي ورد عن عمر نحوه, نحوه أيضا ورد عن علي وعن عمر أما مرفوع النبي صلى الله عليه الصلاة فلا وهذا ما به العلماء على كفر تارك الحج رياذ بالله فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا وإن كان الجمهور على أنه ليس بكافر وإن القول الكفري رواية عن إمام أحمد وليستها المقدمة في مذهبه رحمه الله المقدمة في مذهبه عدم كفر تارك الحج تكاسر نعم لكنه على قطر عظيم وليس مع أن العلماء يختلفون في كفر شخص معين أن الأمر هيد لا كونهم يختلفون هل هو كافر أو مسلم هذا ذب على خطورة هذا الأمر جدا حتى وإن قال العلماء إن الراجع عدم الكفر فليعني هذا التساهد في هذا الأمر وللأسف أن كثير من الناس أن كثيرا من الناس يتساهد في أمر الحج ويتهاون في أمر الحج والعياذ بالله إلى أن يموت وعنده قدرة الحج ولا يحج مع أن النبي صلى الله عليه بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقرة أبد أن نقم بهذا والفقرة كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضل والذهب والفضل نعم نعم عندك ثقه <تصفيق> <هم>؟ <تصفيق> نعم مرة أخرى. أمامك. نعم والاخرى الاستاد من الاخرى اسناد ابن نعم نعم من هو إسماعيل أو إسرائيل هذا نعم نعم قال رحمه الله ورواه ابن جرير من حديث مسلم بن إبراهيم به وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي زرعة الرزي عن أبي زرعة الرزي حدث قال حدثنا هلال بن فياض قال حدثنا هلال أبو هشام الخرصاني فذكر بس فذكره بإسناده مثله ورواه الترمذي عن محمد بن يحيى القضاعي عن محمد بن يحيى القضاعي مسلم بن ابراهيم هل عندكم جمال بن يحيى ولا ابن علي؟ امم بن علي ولا محارب بن يحيى؟ محمد بن يحيى نعم في الشام محمد بن يحيى ايضا بن يحيى؟ نعم طيب هذا العلل هذا اول اشكال انا اذكر في اسن الابن ماجه ايضا مشكل اه. لكن العال بالشكل اللباني حسنا بهذا الطرب <تصفيق> نعم سوء سيء الحفظ تهم بالتشيع <تصفيق> و في التشيع اه. نعم <تصفيق> ابو هاشم ابو محراب ابو هاشم دكتور ابو هاشم ابو نعم نعم ذا هذا ها ارفع صوتك وارفع لثامك ها رحمه الله ورواه الترمذي عن محمد بن يحيى القضاعي عن مسلم بن إبراهيم عن هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمر بن مسلم الباهلي به وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي إسناده مقال وهلال مجهول والحارث يضعف في الحديث نضعف الحافظ يضعف في الحديث وقال البخاري هلال هذا منكر الحديث وقال ابن عدي هذا الحديث ليس بمحفوظ وقد روى ابو بكر وقد روى ابو الإسماعيلي الإسماعيلي والحافظ من حديث ابي عمرو الاوزاعي حدث قال حدثني اسماعيل بن ابن عبيد الله ابن أبي المهاجر قال حدثني عبد الرحمن بن نغن لأنه سمع عمر بن الخطاب يقول من أضاق الحج فلم يحج فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا قال الشيخنا هذا من باب الوعيد نعم. <تصفيق> وهذا إسناد صحيح إلى عمر رضي الله عنه وروا سعيد بن منصور في سننه عن الحسن البصري قال قال عمر بن الخطاب لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظر كل من كان له جدة جدة نعم نعم فينظروا كل من كان له جدة فلم, فلم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين لو صح هذا الأثر لكان مذهب عمر كفر تارك الحجة من الضرب ضرب الجزية لا يكون إلا على الكتاب الكافر لكن قال شيخنا سلمه الله الأثر منقطع الحسن البصري لم يسمى من عمر رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه انتهى كلامه <تصفيق> اما اثر عمر رضي الله عنه من اطاق الحج فلم يحج فسوى عليه يهوديا مات او نصرانية فهذا صحيح لسنا لكنه خرج مخرج الوعيد نعم وهذا دل على خطورة ترك الحج والعياذ بالله نعم <تصفيق>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 أهل لا للكفرة أهل الكتاب للكفرة أهل الكتاب نعم لم واحدة للمين أفضل للمين لكفرة أهل الكتاب معنى أن فيهم مم. للكفرة أهل الكتاب نعم قال ابن كثير رحمه الله هذا تعنيف من الله تعالى للكفرات أهل الكتاب على عنادهم للحق وكفرهم بآيات الله وصد عن سبيله من أراده من أهل الإيمان بج بجه بج بجهدهم وضاقتهم مع علمهم بأن ما جاء به الرسول حق من الله بما عندهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين والسادة المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وما بشروا به ونوهوا من ذكر النبي الأمي الهاشمي العربي المكي سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء ورسول رب الأرض والسماء وقد توعدهم تعالى على ذلك بأنه شهيد على صنيعهم ذلك بما خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء ومقابلته من رسول مبشر بالتكذيب والجحود والعناد وأخبر تعالى أنه ليس بغافل عما يعملون أي وسيجزيهم على ذلك يوم لا ينفعهم مال ولا بن وهذا تحذير قال شيخنا سلمه الله وهذا تحذير لهذه الأمة أن يسلكوا مسلكهم أن يسلكوا مسلكهم, أن يسلكوا مسلكهم. نعم لعلوا مقابلتهم أفضل لعل مقاولتهم افضل قابلوا يعني كلام الرسول بالتكذيب نعم. قال تعالى يا أيها الذين امنوا اطيعوا يا ايها الذين امنوا ان تضيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم قال ابن كثير رحمه الله يحذر تعالى عباده المؤمنين عن أن يطيعوا ضائفة من الذين أوتوا الكتاب الذين يحسدون المؤمنين على ما آتاهم الله من فضله وما منحهم به من إرسال رسوله كما قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم وهكذا قالها هنا إن تضيعوا فريقا من الذين أوزوا الكتاب يردوكم من بعد إيمانكم كافرين ثم قال وكيف تكفرون وأنتم تسلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله يعني أن الكفر, أن الكفر بعيد منكم وحاشا وحاشاكم منه فإن آيات الله تعالى تزِلُ على علىى ررسياتِ الله فإن آيات الله تزلُ علىى َرسُولِهِ ليلى وَنهار وَوهو يَتلله عليهكم وَبّغُه إكم وَويبلِّغُهَا إليك وَوه كََِْهِ تعَلى والمالَكم لا تُؤمنونَ بالِاللههِ والررسُول يَدععك للتُؤمننوا بِبّكم وَقددْ أخَدَ مِثَاقَكمِ كنتُ مؤمنينآآيَُ بعد والآيِ بعدها, والآية بعدها وكما جاء هذا تحذير من الله عز وجل أن يطيع الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنون أهل الكتاب لأنهم أهل حسد يحسدون المؤمنين على ما آتاهم الله من فضله الإنسان لا يلتفت لأخوال الأهل الحسد وهل الحقد والغل والعياذ بالله وأشد أو أكثر الناس في هذا أهل البدعة والأهواء يحسدون أهل السنة على ما أتاهم الله من فضل وكما قلت لكم أنهم في هذه الأيام يتدثرون بكتب السنة ويحاولوا أن يصدوا غارات أهل السنة عليهم بالتدثر بكتب السنة شرحا أو بالنقل عن علماء السنة لكن يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يكشف سترهم لأنهم مكروا وخادعوا الله ورسوله والمؤمنين فكما قال عبد الله المبارك وغيره من السلف نسب إلى غيره أيضا أو صح عن غيره من خدعتنا بدعته لم تخدعنا ألف أو من خفيت علينا بدعته لا تخف علينا ألفته فبعضهم صار ينكر كلام الشيخ الرجحي الشيخ فوزان الشيخ بن باز في بعض المسائل متدثرا بهذا لا أكثر وإلا فوف المقابل وينقل أقوال لهؤلاء العلماء مثلا في الشيخ ربيع ومن, ومن ابن باز ومن ربيع المدخلي ومن ابن عثيمين ومن الفوزان ومن الرجعي إلا طائفة على منهج واحد هؤلاء جميعا وهذا الخبيث سعيد الشرقاوي الذي كان هنا صار يتدثر بهذا في هذه الأيام فينقى عن الشيخ الرجحي ويظن السفيه أن هذا طعن من الشيخ الرجحي في الشيخ الفوزان على صفحة الله كما أتاني أحد الإخوة وأتدثر بهذا وهو لا يعرف الرجحي ولا يعرف شيء عن الرجحي ولا يفهم أصلا كلام الرجحي لكنه غبي سفيه يحاول أن يطعم بين الأولماء أو يوقع العداء بين أهل العلم والرجحي سمعناه مراراً مواجهة يزكي الشيخ ربيع المدخل وابن باز يزكي وابن عثيمين يزكي والألبان يزكي والفوزان يزكي وصار أصدقاء هذا الشخص صار أصدقائه الحدادية القح أتباع محمود الحداد صار أصدقائه على صفحته وادخله وهذا موجود عندي مع الأسف من يستمع وينقى المحاضرات محمود الحدد الذي أنشأ الحددية في مصر عليه من الله ما استحق صار أصدقائه صار هؤلاء أصدقائه والعياذ بالله ومهما تدثر خلاص الألفة تبينه من خفيت علينا بدعته مهما تدثر بكلام الشيخ الرجح الذي لا يفهمه أو كلام الشيخ الفوزان الذي لا يفهمه في قضية العذر بالجهل وصارت هذه الآن قضية وحياته ويسب في العلماء كالشيخ ربيع وغيره بقضية مسألة الإيمان وجنس العمل والعذر بالجهل وما شبه ذلك ولذلك أحذر الطلاب الذين عند الشيخ خالد عثمان عبدالعلى أن هذا الفتى يذهب هناك ويحاول يوقع العداء بين الشيخ ويكذب سيد الشرقاء ورجل كذاب أشر يكذب فإنه عنده أمانة وذي اقترضناه من هنا تكلم في السيسي يوم أن كان وزيرا للدفاع وجاء بعض الإخوة من الذي جاء أنت كنت مع الإخوة سمير سمير وأنت يا محمود وشخص ثالث معكم أحمد وأحمد الحسيني ونخلوا كلام ونصحناه مرتين ثين أو ثلاثة وأخذ يرف ويدور ويكذب ويلعب فقلت له اذهب, اذهب من هنا طريدا ولا كرما ف يعني لا هوادة مع أمثال هؤلاء الشباب ان هؤلاء خطرهم عظيم إذا لم يرجع أحدهم خطرهم عظيم لا سيما إذا كانوا عند بعض أهل السنة يوما فهذا أمر خطير جدا ولياذ بالله ولذلك ينتبه أن الحدادية الآن يحاولوا أن يقلع العداء بين العلماء بكل الصور كل صورة يحاولوا إيقاع العداء بين أهل السنة يعني هذا يطعن في الشيخ ربيع وينقل كلام من الشيخ الفوزان طب انقلت خسكيات الشيخ الفوزان والرجل للشيخ ربيع وانقلها بأمانة وينقل فتاوى عن الشيخ الفوزان في العذر بالجال ولما سود الفوزان في أدريبيجان عن قوم جهال هناك وقعوا في الشرك الأكبر هل يكفرون قال لا مع هناك كتب مترجمة البخاري مستمترجمة والشيخ قال لا يكفي لا بد من العلماء ولعل أكرم يرسل له هذا على صفحات حتى يفهم وإن كان رجل تشبه بالبدعة تشبه بالبدعة ووافق شيء هذا هوى في نفسه فإنه يصعب عليه الرجوع لا سيما إن كان له أتباع فهو ينقل على الرجل خارجي المشهور فسبحان الله طعن مرة في ولي الأمر طعن في الأمراء جميعا الذين أمر الله عز ر самые طعاته الله وأطيعوا الرسول وللأمر منكم والأمر هم العلماء والأمراء فطعن في العلماء وطعن في الأمراء ولا حول ولا قوة إلا بالله وهكذا لا يكاد تجد مبتدعا إلا وفعل هذا إذا طعن في الأمراء لا بد أن يكون السبيل معجرصه الطعن في العلماء لماذا لأن العلماء يقولون بوجوب الصبر على الأمراء وأهل الجور والظلم وهذا لا يعجبه هذا الذي يطعن فيهم لا يعجبه هذا إن هذا يخالف منهجه يخالف منهجه فلذلك تراه يبدأ بالطعن في أهل الظلم من الأمراء أهل الجور ثم يردف عليه حتما الطعن في العلماء سواء طعن صريحا أو طعن مغلفا فنسأل الله السلامة والعافية سنسأل الله الثبات وأن يحفظه الله عزيزي من هذه الفتنة العظيمة كل يوم تجد من انحرف أرزيد كثيرا من الناس ينحرفون وصار أتباء أيضا أصدقائه الآن محمود سعد الحدادي الذي يطعم في الشيخ محمد سعيد رسلان وهكذا وهكذا محمود سعد هذا حددي خبيث أيضا مثل. نعم نعم يقول ايه ماذا قال قال له شف نعم قال رحمه الله وكما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه أي المؤمنين أعجب إليكم إيمانا قالوا الملائكة قال وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم قالوا فالأنبياء قال وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم قالوا فنحن قال وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم قالوا فأي الناس أعجب إيمانا قال قوم يجيئون من من بعدكم يجدون صحفاً يؤمنون بما فيها وقد ذكرت سند هذا الحديث والكلام عليه في اول شرح البخاري ولله الحمد نعم هذا شرح قال شيخنا أشار إلى شرح البخاري مرة أخرى نعم ان تركوا فكان حفظهم الله له شرح على صحيح البخاري ولكنه غير موجود مع الاسف ليس موجودا قد يكون فقد نعم وهذا لو أنه موجود فهذا شرح سلفي لأن كثير من الشروح وقع فيها الخلط بين قول الأشارة والسنة وحتى الشيء بالشيء يذكر من أصدقاء الذي أشيره الآن أصدقاء الشرقاوي السعيد يتهي ابن حجر بأنه جهمي ويقول عن ابن حجر قال ابن حجر في فتح الشيطان بعد الفتح الباري يقول فتح الشيطان قل يا ذب الله يقول ابن حجر الجهمي هكذا وابن حجر الذي يكذب على أهل السنة انظر إلى هذا الجفاء ابن حجر الذي لما قيل للشوكان العالم المجتهد المطلق ليس مجتهد مذهبي الشوكان محمد بن علي لما قيل له لو ألفت كتابا في الفتح كتابا في شرح البخاري قال لا بعد الفتح لا يصح أن أكتب بعد فتح الباري ولما نسأل ابن وثيمين وابن باز والفوزان عن حجر هل هو مبتلق من الله إنما أخطأ في بعض الصفات ابن حجر هذا كلام العلماء ولا إمة هذا فليسمعه هؤلاء المجرمون الفتح هذا بقي ابن حجر فيه ستة وعشرين سنة يشرح فيه صيح البخاري وياتي رويل السفي يقول الجهمي ابن حجر او الكذاب ابن حجر حينما يبدع هذا الضال المنحرف طيب بعض الناس يتساهل ويقول يعني لا داعي لهذا لا داعي لهذا شوي, شوي شوي شوي ماذا هذا يهدم منهج الاسلام هذا يقتل المنهج على ماذا شوي شوي لو ضربك بالنعال اهون لو ضربك على راسك اهون من ان يطعن في العلماء ولا إما الكبار إذا طعنا فيها ولا ماذا بقي لنا بعد كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا ياذب الله أصلى الله العافية والسلام نعم قال رحمه الله ثم قال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم أي ومع هذا فالاحتصام بالله والتوكل عليه هو العمدة في الهداية والعده في في الغواية الغوايه إلى الى الغوايه في مباده الغوايه والوسيله الى الرشاد وطريق السداد وحصول المراد نعم طيب لعلنا نتفي هذا القدر في هذا اليوم وفقنا الله وايقنا من يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم